يسرنا أن نجتمع معكم في هذه الليلة ضمن مبادرة المحاضرات التوعوية الشهرية التي يقوم بها ديوان مثل الحاكم في المنطقة الغربية لنحاضر في كلمة بعنوان تحصين الأسرة من الفكر المتطرف